بسم الله الرحمن الرحيم يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكْ تَبْتَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ وَاللَّهُ مَوْلَاكُمْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ وَإِذْ أَسَرَّ النَّبِيُّ إِلَى بَعْضِ أَزْوَادِهِ حَدِيثًا فَلَمَّا نَبَّأَتْ بِهِ وَأَظْهَرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ عَرَّفَ بَعْضَهُ وَأَعْرَضَ عَنْ بَعْضٍ فَلَمَّا نَبَّأَهَا بِهِ قَالَتْ مَنْ أَنْبَأَكَ هَذَا قال لبأني العليم القبير إن تتوبى إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير عَسَى رَبُّهُ إِنْ فَلَّقَ كُنَّ أَنْ يُبْذِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْ كُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَالِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَاءِبَاتٍ آمنوا قووا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها عليها ملائكة غلاب شذاب لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يردون يا أيها الذين كفروا لا تعتذوا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أيضا فِرْعَوْنَكُمْ سَيَأْتِيكُمْ وَيُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيُدْخِلُكُم جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ آمنوا معه نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمن لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْنُظْ عَلَيْهِمْ ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفر امرأة نوح وامرأة نوف كانتا تحت عبذين من عبادنا صالحين فقالتا هما فلم يونيا عنهما من الله شيئا فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ دُخُلَ النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب بللي عندك بيتا في الجنة ونجني من بِرَأْيِنَا وَعَمَلِ وَنَجِّنِي مِن فِرْعَوْنَ وَعَمَلِهِ وَنَجِّنِي مِن الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَمَوِيئًا بِنَتْعَمْرَانَ الَّتِي أَحْصَنَتْ طَرْفَهَا فَنَفَقْنَا فِيهَا مِنْ رُوحِنَا وَصَدَّقَتْ بِكَلِمَاتِ رَبِّهَا وكتبه وصدقت بكات ربّه وبت به ووكت م